لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشماد كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجاذي إلا الكفور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 فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليت ظنه فاستبعوه إلا فريقا من المؤمنين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 في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيه ما من شرك وما له منهم من ظهير